يحيى الله عز وجل به سننا كثيرة وأنات الله تبارك وتعالى به بدعا كثيرة فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك كله في ميزان حقناته وترجمت هذا الإنان كبيرة وثيرة مليئة بالعبر والعباط لكل باع ومصلح وطالب علم وعالم ولكن نظرا يضيق الوقت وقلة المده الزمنية المتاحة فلا يمكن أن نتكلم عن ترجمة هذا الإمام ومن ارادها فليطلبها من مضانها هذا هذه الرساله تسمى الاصول الثلاثه والاصول جمع اصل الاصول جمع اصل والاصل هو ما يبنى عليه غيره الاصول جمع اصل والاصل هو ما يبنى عليه غيره والشيء لا يسمى أصلا إلا إذا كان له قدر كبير ومكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى فالإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ألف هذه الرسالة وجمعها وسماها الأصول الثلاثة معنى هذا أن لها قدرا كبيرا ومكانة عظيمة في دين الله والعلماء ينكرون أن يقسم الدين إلى أصول وفروع ويعتبرون هذا من البدع التي دخلت في الإسلام والتي كان سببها المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين لأننا إذا قد الدين إلى أصول وفروع فهذا يعني الاهتمام بالأصول وغض الطرف عن الاهتمام بالفروع وهذا خطر كبير فالإسلام ليس فيه قشر ولباب بل الإسلام لب كله كما قال أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى ولكن لابد أن هناك أشياء كبيرة في الدين عظيمة هذه الأشياء الكبيرة لابد أن تثمى أصولا فالأصول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي الأشياء التي لها أدلة جلية واضحة المعلوم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا حرمة شرب الخمر وحرمة نكاح الأم وغير ذلك هذه تسمى في الإسلام أصولا كذلك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب صوم رمضان هذه الأشياء تسمى أصولا لأن وجوبها معلوم واشتهر معلوم من الدين بالضرورة فأعظم أصول الإسلام على هذا هو توحيد الله عز وجل أعظم أصول الإسلام على هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتكلم عنه الإمام رحمه الله في هذه الرسالة أما تقسيم الدين هذه مسألة مهمة إلى أصول وفروع باعتبار أن الأصل ما له دليل قطعي والفرع ما له دليل ظني أو أن الأصل هو الذي يكفر جاحده والفرع لا يكفر جاحده هو أن الأصل هو العمليات والفروع هي العلم الأصل والأصول هي العلميات والفروع هي العمليات كل هذه تقسيمات خاطئة فتقسيم الدين إلى أصول وفروع باعتبار الأصول ما لها دليل قطعي والفروع ما لها دليل ظني أو الأصول هي العمل العلميات والفروع هي العمليات أو الأصول هي التي يكفر جاحدها والفروع هي التي لا يكفر جاحدها هذا تقسيم خاطئ لكن إن قلنا أن الأصول هي الأمور المشتهرة العظيمة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة التي أدلتها ظاهرة جلية سواء في الحل أو الحرمة أو الوجود فهذا معنى صحيح هذا معنى صحيح كما قال ولماء الإسلام رحمهم الله تبارك وتعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان له بصر نافذ استطيعوا أن ينظر بهذا البصر النافذ في نفوف الشريعة كتاب وسنة يستخرج منها دررا رحمه الله تبارك وتعالى فمن جملة الدرر التي استخرجها رحمه الله تلك الدرة العظيمة التي معنا الليلة وهي الأصول الثلاثة يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم البثمنة شرحها يقول والباء فيها للاستعانة وليست للإلصاق كما زعم المعتزلة أن المعتزلة ينكرون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد فعلى هذا يعتدرون أن العبد ليس بحاجة إلى طلب العون من الله فينكرون أن تكون الباء في البسمله للاستعانة وهذا خطأ بل هي للاستعانة وليست للإلصاق كما يزعمون بسم الله الرحمن الرحيم الله علم على الباري الخالق سبحانه وتعالى لا يتسمى به أحد سواه وهو الاسم الذي تأتي كل الأسماء الحسنى تابعة له وهو لا يتبع سيئا من أسماء الله عز وجل فإذا الباء لماذا الاستعانة ولو قال قائل أن الباء للإلصاق أو المصاحبة قلنا صحيح إن لم ينكر الاستعانه فإن أنكر الاستعانة كان خطأا والله عالم على الباري سبحانه وتعالى لم يتمنى به أحد سوى الله عز وجل الرحمن هو علم على الله عز وجل لم يتمنى به أحد سواه والرحمن هو ذو الرحمة الواسعه التي وسعت كل شيء رحمته عز وجل وسعت كل شيء الرحيم هو اسم من اسماء الله تعالى ومعناه ذو الرحمه الواصله يعني الذي يوصل رحمته إلى عباده عز وجل التثمي بالرحمن لا يدود لأن رحمن على وزن فعلان وهذا الوزن يدل على السعة والامتلاء كما يقال فلان غضبان غضبان على وزن فعلان يعني مليء بالغضب فلان عبصام يعني مليء بالعطش يعني عطشه شديد عظيم فرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة العظيمة وهذا لا يليق أن يسمى به أحد إلا الله عز وجل أما الرحيم فقد تسمى به نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن ويجوز أن نقول فلان رحيم فلا مانع أن يسمى إنسان بهذا لسنه فيقال فلان رحيم لكن رحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل المثنف نعم لا ليس من أثنائه وغوف سديه صلى الله عليه وسلم طيب نقول المؤلف لماذا بدأ بالبسملة اقتباءا بكتاب الله سبحانه وتعالى واقتباءا برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتباء بكتاب الله فكيف الاقتباء برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني نعم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كان يزاؤها بسم الله الرحمن الرحيم فإذا الاقتباء بالكتاب معلوم الاقتباء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله صلى الله عليه وسلم للملوك التي كان يوصلها صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل اعلم العلم ما هو العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما هذا الذي عليه اكثر اهل العلم في تعريف العلم و الا فمنهم من عرف العلم بانه معرفة المعلوم على ما هو به وهذا رجحه ابو الخطاة في التمهيد رحمه الله وضعف قول من قال أن العلم هو الإدراك وابن القيم رحمه الله عرف العلم بأنه معرفة الهدى بدليله قال رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستوياني فإذن العلم له عندنا ثلاث تعريفات تعريف الأول إدراك السيء على ما هو عليه إدراكا جازما وهذه أعلى درجات الإدراك تعريف الثاني العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به خلاص؟ تعريف الثالث معرفة الهدى بدليله فإذا العلم إما يعرف بالإدراك إما أن يعرف بالمعرفة العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان هذا كلام ابن القيم رحمه الله يقول المؤلف اعلم اعلم يعني عليك أن تعرف الأمر معرفة جيدة أو أن تعرف الحق بدليله اعلم رحمك الله لماذا يبعو المؤلف للسامع والقارئ بالرحمة لأن العلم مبناه على الرحمة العلم مبناه على الرحمة لذلك طالب العلم يستغفر له كل شيء لماذا لأن أهل العلم هم الذين يغرثون في قلوب الناس الرحمة لذلك كان الحصاب قديما أول ما يلقن الحافظ المحدث الطالب يلقنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن لأن العلم مبناه على الرحمة الرحمة بالخلق وعلى السفقة بهم وعلى العطف عليهم المؤلف رحمه الله يدعو لطالب العلم بالرحمه لان هذا هو مبنى العلم مبنى العلم على الرحمه والمؤلف رحمه الله يدعو لطالب العلم بالرحمه فيقول له اعلم واعلم فعل امر فاذا وجه الامر الى السامع او القارئ تنبه تنبه السامع وتنبه القارئ لانه إذا وجه له مثل هذا الأمر فهذا يعني أنه سيالي هذا الأمر شيئا سيالي هذا الأمر شيء مهم, مهم يحتاج إلى الانتباه وإلى التفكر والتأمل يقول اعلم رحمة الله والرحمة هي أن يقيك الله عز وجل شر ما مضى من الذنوب وأن يعصمك فيما يستقبل من الأيام فالرحمة إذن أن يقياك الله عز وجل شر ما مضى من الذنوب والمعاصي وأن يعصمك فيما يستقبل من الأيام والرحمة إذا قلنت بالمغفرة كانت المغفرة لما مضى من الذنوب والرحمة العصم فيما يستقبل اعلم رحمة الله أنه يجب علينا الوجوب يختلف تعريف الوجوب عند أهل العلم على أي حال الوجوب هو الأمر اللازم الوجوب هو الأمر اللازم الذي يلزم المكلف يعني يلزم العبد المجيء به والعمل به طيب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا طبعا من؟ طيب معنى هذا أن هذه الأشياء التي سيذكرها هذا الإمام لا تجب على الكافر ولا تجب تجب طيب تجب على الجن ولا لا تجب تجب لأنه سيتكلم في عبادة الله وتوحيده والله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذن هو رحمه الله يقول يجب علينا يعني بالوجوب الإلزام يعني يلزم المسلم والكافر والبر والساجر والإنس والجن تعلم هذه المسائل لأهميتها الكبيرة العظيمة يقول اعلم رحمك الله طيب هل يجوز الدعاء للكافر بالرحمة نقولنا الوجوب يجب علينا يدخل فيه الكافر فعلى هذا هل يجوز أن يدعى للكافر بالرحمة طيب هذه تبحثوها يقول اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم يعني طلب العلم تعلم يعني طلب علم هذه الأشياء تعلم أربع مسائل مسائل المسألة هي السيء الذي يبرهن له في العلم كل شيء يبرهن له يبرهن لصحتته او يبرهن لبطلانه هذا يسمى مساله اربع مسائل يعني اربع اشياء يبرهن اما على صحتها وان على خطئها اما على وجودها اما على غير ذلك والله اعلم يقول رحمه الله تبارك وتعالى بينما استاذ نقوله رحمه الله يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مفائل قال رحمه الله الأولى العلم والعلم سبق تعريفه يقول رحمه الله العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأجلة فإذن المؤلف يعرف العلم بالمعرفة لا يعرف العلم بالإدراك يقول رحمه الله العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه المسألة هي من أهم المسائل التي يجب على كل عبد مسلم أو كافر أن يتعلمها وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه المسألة هي أهم المسائل وهي أكبر المسائل وهي أعظم المسائل وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة السيف رحمه الله يعتبر أن أهم واجب وأعظم واجب هو معرفة الله والمتكلمون يقولون أن أول واجب هو معرفة الله أول واجب على العبد هو معرفة الله أو هو النظر المؤدي إلى معرفة الله وبعض المتكلمين يقول أن أول واجب هو الشك الذي يؤدي إلى معرفة الله فهل سم صرق بين معرفة الله عند الإمام محمد بن عبد الوهاب وعند أهل السنة وبين معرفة الله عند المتكلمين الجواب نعم هناك صرق كبير عظيم بين معرفة الله عند أهل السنة ومعرفة الله عند المتكلمين معرفة الله عند أهل السنة تعني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله تلك المعرفة التي تستوجب للقلب أن يؤمن بالله عز وجل وأن يستجيب لأمره وأن يصدق خبره عز وجل المعرفة التي تستوجد للقلب خشية الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والاستغاثة به وثمرة هذه المعرفة العظيمة هي محبة الله عز وجل فإذا معرفة الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة تكون بماذا؟ معرفة الله عز وجل بأثنائه وصفاته وأفعاله ثلاث وهذا يتأتى من أين من أين من الكتاب والسنة ومن النظر في آيات الله الكونية أنك إذا نظرت في الشمس وحركتها وفي القمر وحركته وفي انسلاح الليل من النهار وانسلاح النهار من الليل وخروج الجنين من رحم أمه وغير ذلك من الآيات العظيمة هذه الآيات تورث القلب محبة الله وتعظيمه ولا لا صح ولا إيه طيب فإذا معرفة الله عند أهل السنة تعني معرفة الله بأسمائه وفساته وأفعاله هذا يتأثى من أين من أين من الكتاب والسنة والنظر في آيات الله الكونية خلاص معرفة الله عند أهل السنة من ثمرتها من ثمرتها او من نتيجتها وهذه المعرفة تستوجب تستوجب ماذا؟ قصية الله ومحبته وتعظيمه واستعانته وإخلاف الدين له سبحانه وتعالى هذه معرفة الله التي يعنيها الإمام محمد بن عبد الوهاب فعلى هذا المرء يمكن أن يعرف الله بلا رسل ولا لا يمكن لا يمكن لا يمكن للمرء أن يعرف الله المعرفة التي يريدها الله إلا من خلال الرسل الذين يعرفوا العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى خلاص أما العقل قد يعرف الله عز وجل على سبيل الإجمال العقل من الممكن أن يعلم أن الكون له خالق مددر عظيم جبار قهار ولكن العقل لا يمكن ان يصل الى معرفه تفاصيل اسماءه وصفاته وافعاله لا يمكن للعقل ان يصل الى هذا ابدا لذلك قول الناس ان الله عرف هذا خطا لان الله عرف بماذا بالوحي بالكتاب وبالسنه واضح فاذا هذه هي معرفه الله عند اهل السنة. ما هي ما هي معرفه الله عند اهل السنه معرفه الله باسماءه وصفاته وافعاله من أين يعرف سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة والنظر في آيات الله الكونية خلاص هذه المعرفة تستوجب للقلب ماذا آه محبة الله وخشيته والسعانات وإخلاص الدين له عز وجل وأن القلب يستجيب لأمر الله ويستجيب لناهي الله ويصدق بخبر الله عز وجل أما المعرفة عند المتكلمين هي النظر في هذا الكون هي مجرب النظر في هذا الكون فإذا نظر الإنسان في الكون علم بعقله أن للكون خالق طب وهل هذه المعرفة كان يجهلها كفار العرب أم كانوا يعرفونها كانوا يعرفونها. كان يعرفونها والله عز وجل كان كثيرا ما يحتج عليهم بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض والليل والنهار والسمسة والقمر وهذا الإقرار منهم بأن الله هو خالق ذلك يستوجب أن يفردوه بماذا؟ بالعبادة سبحانه وتعالى فإذا المعرفة التي نحاها المتكلمون هذه المعرفة لا تثمن ولا تغني من جوع أنها المعرفة المفضية إلى الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى وهذا توحيد الربوبية الرسل أرسل بتوحيد الولوهية أم بتوحيد الربوبية؟ لماذا؟ لماذا لم يرسل الرسل للحيد الرغوية لأن الفطر مقرة لأن الله سبحانه وتعالى وحده والخالق الرازق المدبر هذا أمر لا يحتاج إلى جدال ونقاش وصراع ولكن الصراع دار بين الرسل وبين أممهم في توحيد خلاص فقول المؤلف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وفسره رحمه الله بأنه معرفة الله وعرفنا الفرق بين معرفة الله عند أهل السنة وبين معرفة الله عند المتكلمين فلو قال لنا قائل قلنا له يجب عليك أن تعرف الله فقال لك يا أخي أنا أعرف الله أعرف أن الله الذي خلق ورزق وأحى وأمات والذي يشفي وهو الذي يمرج وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يحييني ويميتني وسيحاسدني يوم القيامة هذه معرفة ناقفة ولا كاملة؟ نقصا نقصان عظيم قلنا له اعرف الله يعني اعرف الله باسمائه وصفاته وكيف يعرف الله كيف يعرف الله عبدا أو عبد هو لا يعرف معنى التوحيد لا يعرف معنى التوحيد فاذا معرفه الله هي المعرفه التي تستلزم أو تستوجب للقلب محبه الله وخشيته وايه وتعظيمه. هذه المحبة التي دارع أو هذه المعرفة التي دار من أجلها الصراع بين الرسل والأمم وانتبهوا بارك الله فيكم أنه يدور على ألفنة العوام كلام من عقائد الفرق الضالة ونحن لا ننتبه لها كان يقول بعضهم المهم سلامة القلب تقول له مثلا صلي ثم اعمل الخير يقول له في المهم سلامة القلب هذه عقيدة الإرجاء في ثوب في ثوب العامة العامة البسوا عقيده الارجاء ثوبهم فيقول لك اذا قلت له ثم يقول لك ايه المهم ايه سلامه القلب اذا مثلا زنى بمره فحملت والعياذ بالله من الزنا فقلت له حرام عليك لماذا صنعت ذلك قال لك الله قدر علينا ذلك ده مكتوب ولا مش مكتوب فقل له ايه مكتوب نعم هو مكتوب ولكن هذه عقيده هذا الجبر هذا الجبر يدعي ان الله جبره على ما صنع الله عز وجل ما جبره والقدر لا يحتج به في المفائد لا يحتج به في المعايب والذنوب ولكن يحتج به في المفائد يعني الرجل إذا كان ولده ينشي في الطريق فأثناء سيره في الطريق وقع عليه حائص فقتله فمات هنا نحتج بالقدر ولا لا نحتج لأن هذه مصيبة لكن رجل ذنب وفعل الحرام ثم يحتج بالقدر هذا لا يجوز لا يجوز أن يحتج بالقدر في هذا الموطن فالناس ينطقون بالعقائد الباطلة وهم لا يشعرون لما؟ لأن الناس لأن العقيدة للأسف الشديد حظها في حياة الناس قليل وكانت وكان ينبغي أن تأخذ هي الحظ الأعظم لذلك أكثر المسلمين اليوم بفضل الله يصمون عرف ولا لا صح ولا لا ويعلمون يوم عرف ولا لا وتأتي في العام يقول لك أنا أصم يوم عرف ليه؟ يقول لك لأنه يغفر سنة ماضية وسنة آتية لماذا علم الناس ذلك؟ من كثرة ذكر أهل العلم والدعاء لهذا الأمر كثير من المسلمين الآن يعلمون سيام الست من سوال ولا لا مش ليه لأن العلماء أكثروا من الحديث في هذا فلو أن العلماء أكثروا من الحديث في العقيدة لعلم العوام حقيقة هذا الأمر ولن تبهوا لمثل هذه الأمور ولكن الكلام في العقائد قليل يثير للأسف الشديد مما أورث العامة الجهل الكبير لعقيدة أهل السنة الإمام يقول مسألة الأولى التي يدد تعلمها العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لك قال أنا أعرف رسول الله هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم هذه هي المعرفة المطلوبة في الإيمان؟ لا كثير من المستفرقين الكفار الذين يحاربون الإسلام حربا ضروسا يعرفون رسول الله وتفاصيل نسبه ومكان نفأته وحروبه وأحواله وصفاته ولا يعرفونها يعرفونها ربما أكثر من كثير من المسلمين ولكن هذه المعرفة أدخلتهم في الإيمان ها؟ لم تدخلهم في الإيمان ولكن المطلوب هي المعرفة التي تستلزم خلاص أو تستوجب للقلب حب رسول الله واتباعه فيما أمر ونهى صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة المطلوبة فلو قال لنا قائل أنا أعرف رسول الله جيدا هل هذه المعرفة تغني عنه لا تغني إلا إذا كانت المعرفة الإيمانية التي تدخل صاحبها في الإيمان ويكون بها مؤمنا فهذه مسائل لم بغي أن ننتبه إليها يقول رحمه الله ومعرفة دين الإسلام الإسلام له معنى عام ومعنى خاص معناه العام هو الدين الذي أرسلت به جميع الرسل هو الدين الذي أرسلت به جميع الرسل الرسل كلهم أرسلوا بدين الإسلام قال الله تعالى يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فكل نبي سماه الله اسلا قال النبيون الذين أسلموا فكل نبي مسلم خلاص كده فالإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا طب الدين بالمعنى العام دين الأنبياء جميعا اتفق على ماذا على الأمر بالتوحيد واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهته يعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الصاغوت فكل الأنبياء اتفقوا على الدعوه إلى توحيد الله عز وجل هذا الأمر المتفق عليه بين جميع الأنبياء كذلك اتفق الأنبياء جميعا على الأمر بفضاء للأخلاق والنهي عن رزائل الأخلاق تمام من نبي إلا وأمر بالصدق وبالأمانة وأما من نبي إلا ونهى عن الزنا عن الكذن والغش ففضاء للأخلاق أمر بها جميع الأنبياء ورزائل الأخلاق نهى عنها جميع الأنبياء كذلك فإذن الأديان اتفقت في ثلاثة أمور الأمر الأول الأول الأمر لماذا؟ بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي اتفقت فيه جميع الشرائع الأمر بصبائل الأخلاق والنهي عن رذائلها الأمر الثالث الأمر بالاجتماع والألفة والنهي عن الافتراق والاختلاف شرائع الأنبياء جميعا اتفقت في هذه الأصول الثلاثة كما قال أهل العلم فإذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يعنيها هنا ومعرفة دين الإسلام يعني دين الإسلام بمعناه العام أم بمعناه الخاص؟ ها المعنىه الخاص طبعا إنه يتكلم عن الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طب لماذا يتكلم عن الإسلام بمعناه الخاص؟ لماذا لا يقصد المعنى العام؟ أه لأن المعنى العام للإسلام حصل إيه؟ نسخ نسخ الآن ولا يبقى إلا الإسلام الخاص الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب احنا قلنا ان قول الله تعالى النبيون الذين اسلموا هذا يعني به الاسلام بالمعنى العام طب اين الايات التي تتكلم عن الاسلام بالمعنى الخاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينة هذا الاسلام العام ولا الخاص هذا الاسلام الخاص الذي ارسل به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب لو قلنا قول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام هل هذا هو الإسلام بالمعنى العام ولا الخاص هذا قد يعنى به المعنى العام وقد يعنى به المعنى الخاص نقول ان دين الان الان عند الله هو الاسلام بهذا والاسلام الخاص نقول ان, إن دين عند الله على مر الزمان كله هو الاسلام بهذا الاسلام بالمعنى العام واضح كده يبقى قول المؤلف ومعرفة دين الإسلام هو يعني الإسلام بمعناه الخاص لأن الإسلام العام ماذا حدث له نصف خلاص كما معرفة دين الإسلام بالأدلة وهذه مسألة مهمة جدا وهي أن هذه المعرفة لا بد أن تكون مبنية على دليل وعلم ولو كان مبناها على التقليد فقد قال كثير من أهل السنة أن اسلام المقلد لا يصح هذه مسألة في غاية الخطورة إسلام المقلد لا يصح هذه مسألة خطيرة إلى أبعد حد نسأل الله أن يسلم المسلمين من الجهل فقول المؤلف معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة لابد للعام أن يكون عنده دليل على معرفته لربه ولنبيه ولدينه حتى يسلم وإن كان الكثير من أهل السنة يرون أن اسلام المقلب صحيح ولا إشكال فيه خلاص؟ ويحتجون على هذا بقول الله تعالى صيد الأزام Merry Christmas. لا اللهم صل الله عليه وعلى اله يقول المصنف رحمه الله العلم هو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الإسلام بالأدلة والأدلة جمع دليل والدليل هو ما يرشد الى المطلوب الدليل هو ما يرشد الى المطلوب قسمان اما دليل سمعي واما دليل عقلي والفطرة أيضا قد تعتبر دليلاً وكذلك الشس فالأدلة في الجملة قسمان دليل سمعي ودليل عقلي أيهم يا أقوى الشدية الدليل السمعي أم الدليل المقườن سمعي طبعا لأنه هو الأصل عندنا عند أهل السنة الأصل في الأدلة والأقوى هو, هو الدليل السمعي أما عند المتكلمين الأقوى هو الدليل المقالي وهذا باطل الأقوى دليل العقلي هذا باطل هم يزعمون أن أدلة السمع, أدلة السمع قد تأتي عليها التأويلات ويختلف أهل العلم في فهمها وفي تأويلها وفي تفكيرها أما دليل العقل لا اختلاف فيه وهذا خطأ, هذا خطأ بل أدلة العقل يحصل فيها اختلاف كبير والطراب عظيم وأدلة السمع في أصول الديانة لا اختلاف فيها ولا الطراب فقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسط هل هذا الدليل هناك خلاف بين علماء المسلمين في فهم هذا الدليل؟ هذا نخفل أفا فيه فإذن زعم المتكلمين أن أدلة العقل أقوى من أدلة السمع هذا باطل بل الحجة بماذا؟ بأدلة السمع وليس بأدلة العقل طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أن العبرة بأدلة السمع لو كان العبرة بأدلة العقل هل سيكون من إرسال الرسل فائدة مم. لا فائد هذا شيء شيء الثاني أن الله عز وجل قطع الحجة عن العباد لماذا بالرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين لماذا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فحجة الخلق الناس انقطعت بالرسل خلاص كده فمعنى هذا معنى هذا أن الحج انقطعت بإرسال الرسل يبقى معنى هذا أن أدلة العقل لا تقطع الحج فهي لا تصلح لا تصلح فإذا الأدلة المعتبرة عند أهل السنة هي أدلة أدلة السنة وأنت ترى المتكلمين يقيمون حربا ضروسا على أهل السنة وعلى الأدلة النقلية وأنت إذا قرأت كلامهم ظمنت أن أهل السنة على خصأ وليس على شيء رغم أنهم يعارضون بهذا الكلام صريح القرآن قال الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالحجة تنقطع لماذا بالرسل فأهل البدع اجتمعوا على هذا القول فإذا قرأ أقوالهم أو قرأ ما هم عليه بعض الناس ظنوا أنهم على حق وظن أن أهل السنة على غير الحق وهذا ما يقع كثيرا فرى أهل البدع يجتمعون ويجتمعون ويقفون في وجه السنة وفي وجه أهل حتى يظن العامي أنهم هم أهل الحق وأن أهل السنة على الباطل على غير الحق فإذن قول المؤلف بالأدلة الأدلة قسمان أدلة سمعية وأدلة عقلية والعبرة بالأدلة الإيه؟ السمعية لأن الله قطع الحجة عن عباده بأدلة السمع وليس بأدلة العقل أمر الثالث الذي <تصفيق> يجعلنا أن نقول أن العبرة بأدلة السمع وليس بأدلة العقل أدلة العقل تتوافق أن تضطرب تضطرب اضطرابا عظيما حتى أن كبار المتكلمين كالرازي والجويني وغير هؤلاء رجع عن طريق المتكلمين و قالوا أن طريق المتكلمين في إثبات ربوبية الله مضطرب وصعب وشاق وطويل فأدلة المتكلمين مضطربة صعبة لا يفهمها العامة لذلك هم لا يعرضون هذه الأدلة على العوام ولا يكلمون بها العوام ويسمون هذا علم كلام نقول لك لا نتكلم بهذا أمام العامة وهذا خطأ فقول المؤلف بالأدلة يعني بالأدلة الثمية نعرف الله ونعرف نبيه ونعرف دين الإسلام بالأدلة الثمية السماية طب هل معرفة الله ونبيه ودينه لأدلة السماية صعبة ها؟ سهلة جدا طب ما الدليل على فهولتها أن الطفل له عشر سنوات ويحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته وأدلة السمع على وجود أو على معرفة الله ونبيه ودينه فين؟ في القرآن والقرآن هذا يحفظه أبصال المسلمين فإذا تمكن الطفل من حفظ الدليل يمكن أن يتمكن من فهم الدليل ولا لا فهل واللعين فالأمر والحمد لله سهل لا صعوبة فيه فإذا قول المؤلف بالأدلة عرفنا أقسام الأدلة وقلنا ان هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمن قائل أن التقليد في التوحيد لا يصح ومن قائل من أهل العلم أنه يصح التقليد فيه وهم يتنازعون في هذا رحمهم الله والسلامة أن يلقن العامة العام أدلة التوحيد ولو مره العمي لو عرف أدلة التوحيد ولو مر في حياتي لا يكون مقلدا لأن المقلد من اتبع ما ليس بحجة من اتبع ما ليس بحجة بغير حجة المقلد من اتبع ما ليس بحجة بغير حجة فلو أن رجل اتبع عالما إماما كالشفاي هل السافعي رحمه الله على إمامته وجلالته وفضله حجة في الدين لا لو اتبع الشافعي وهو ليس بحجه بغير حجه بغير دليل هذا هذا يسمى تقليدا فلو سالته ما حكم المضمضه والاستنشاق في الوضوء قال لك سنه قلت له لماذا قال كذلك قال الشافعي هذا ايه مقلد من اتبع الشافعي بلا دليل خلاص اما لو سالته فقلت له كذلك قال الشافعي فقلت له لما قال لأن الله أمر بغسل أعضاء الوضوء في القرآن الأربعة الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ولم يذكر من من هذه الأعضاء المضمضة والاستمساء هذا مقلد ولا غير مقلد هذا غير مقلد لماذا؟ لأن معه حج ودليل فالعامي لو عرف التوحيد بأدلته أو بدليل عليه ولو مر بهذا خرج من, من التقليد فلذلك ينبغي أن يلقن العوام هذا الأمر لأنه مهم جدا أن يلقنوا أن الله عز وجل إله واحد لا يفريك له في ألوهيت كما أنه يفريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى ينبغي أن يلقنوا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب على المسلم يجب أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف أمره ويجب على العامية أن يعلم أن الرسول أرسل بدين الإسلام الذي نسخت به جميع الأديان السماوية وأن يعرف هذه الأشياء بأدلتها حتى يسلم له دينه ويسلم له توحيده قال رحمه الله المسألة الثانية التي يجب على الناس تعلمها هي العمل بهذا العلم والعمل بالعلم واجب يجب على المرء أن يعمل بما علم يجب على المرء أن يعمل بما علم لأن العمل بالعلم يورث الخشية ويورث محبة الله ويورث حفظ العلم وبقاء العلم وبركة العلم فالعمل بالعلم ويجب في الجملة ويجب في الجملة فالإمام محمد بن عبدالله رحمه الله يقول مسألة ثانية العمل بالعلم والمرء قد يدعو إلى الله عز وجل بعمله أحسن مما يدعو بقوله بكثير فكم من رجل هدى أناسا بحسن خلقه وجميل معاملته وحسن فهمه لدين الله عز وجل فالعمل بالعلم واجب في الجملة ويجب على المسلم أن يعمل بما علم من دين الله سبحانه وتعالى وقد قالوا إن العمل أو من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم هذا حديث ولا لا هذا ليس بحديث وإن ذكره البيضاوي وغيره من المفسرين على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح ولكن هذا قول ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ليس حديثا عن رسول الله من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم طيب أورثه الله علم ما لم يعلم على طريقة الصفية أنه يلهم العلم ها؟ لا طبعا ولكن الله عز وجل إذا عمل بالعلم فتح الله عليه ودارك له في عمره وفي وقته وفي علمه وأعانه الله على طلب العلم وأعانه الله عز وجل على سماع العلم وعلى فهم العلم فمن هنا أورثه الله علم ما لم يعلم فإذا العمل بالعلم واجب الله عز وجل نعى على العباد فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولونه ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن رجل يدخل النار فتنبلق أكتابه يعني تخرج أمعاه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهان عن المنكر لم تكن في الدنيا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر فيقول هذا الفلان بلى كنت امرا بالمعروف نهي عن المنكر فيقول, النبي فيقول هذا الرجل كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه فعقبه الله عز وجل بهذا العقاب المؤلم الموجع نسأل الله السلامة والعافية فاذا العمل بالعلم واجب واولى علم يعمل به هو علم توحيد فلو ان رجل علم من التوحيد ما علم ثم رايناه يطوف بالقبور ويدعو اصحابها هل ينفعه علمه لا ينفعه هو أن رجل عالم من التوحيد ما علم ثم رايناه يذهب الى الكهانه ويصدقهم فيما يقولون هل ينفع علمه لا فلا بد مع العلم من الايه من العمل لا بد مع العلم من الايه من العمل لذلك الف اهل العلم في هذا مصنفات أن العلم لابد أن يكون معه عمل فلو أن الرجل عالم التوحيد ولم يعمل بما عمل فدعى أصحاب الكبور واسألهم واستعان بهم يكون مسلم ولا كافر يكون كافر لأنه دعى ميت دعى ميت وسأله واستعان به فلم ينفعه علمه فلا بد مع العلم من العمل قال رحمه الله الثالثة الدعوة إليه يعني الدعوة إلى هذا العلم الذي علمه يدعو إليه بقوله ويدعو إليه بفعله ويدعو إليه بكل ما استطاع من سبيل وطريق يدعو بالقول ويدعو بالعمل ويدعو بالمكاتبة ويدعو بالمهاتفة ويدعو بكل سبيل يمكنه به أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذه المسائل الثلاث الأول الأولى العلم والثانية العمل والثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأولى الناس أن يقوموا بهذا الواجب وواجب واجب الدعوة هم أهل السنة أن ينشروا السنة في الناس وأن ينشروا في الناس التوحيد وعقيبة أهل السنة هذا أمر واجب من أعظم ما أوجب الله عليهم ويكفي الدعاء قول الله قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى عن رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبيل رسول الله رسول هو سبيل الدعوة والدعاء فمن سلك السبيل فهو سائر في سبيل رسول الله بشرط أن تكون دعوته بإيه؟ بعلم وبصيرة وسهم نسأل الله عز وجل أن يوثقنا إلى طلب العلم وإلى العمل بالعلم وإلى الدعوة إلى العلم إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين